الله عليكم وبرك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا الساد يقول هل يشرع أن يقال الذكر الوارد عند الكرب لا إله إلا الله العظيم عند تذكر الإنسان لمعاصيه السابقة وما فرط به في جنب الله إذا حصل له بسبب ذلك كرب وشدة وألم ومخاوف أقلقته أم أهمته فصار بسبب ذلك في كرب فله أن يقولها لأنها تقال في الكرب أيًا كان سببه والكرب هو شدة وألم يحصل لا لقلب الإنسان فيترتب عليه اضطراب القلب وعدم طمانينته استقراره نعم بارك الله فيكم هذا السائل يقول هل يجوز الاستغاثة بصفة من صفات الله تعالى كأن يقول يا رحمة الله وعندنا العوام يقولون يا رضا الله هذا من الخطأ لأن الصفه باجماع اهل العلم لا تدعى ولا يجوز أن تدعى وإنما الذي يدعى الموصوف بالصفه وهو الله سبحانه وتعالى فلا يصح أن يقول الإنسان في دعاءه يا رحمة الله أو يا رضا الله وبعضهم يقول يا وجه الله أو يا يد الله أو نحو ذلك هذا لا يجوز لأن ال الذي يدعى الموصوف بالصفة وليست الصفة نفسها وكذلك الاسم نفسه لا يدعى ولما قال الله عز وجل لنبيه فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم قال سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي العظيم ولما نزل عليه سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى فلا يدعى الاسم نفسه وإنما ينادى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ينادى بأسمائه يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم بصفاته يا, يا ذو العرش أو يا نعم يا ذو العرش يا ذو الجلال مثل ما مر معنا اللهم يسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فالدعاء يتجه به الإنسان إلى الله جل وعلا ولا يدعو الصفه نفسها لا ينادي الصفه، ولا ينادي الاسم، لا يقول مثلا يا اسم الله الرحمن ارحمني مثلا أو لا يقول يا رحمة الله ارحميني أو يا يد الله عطيني أو نحو ذلك هذا لا يجوز، وإنما الذي يدعى الموصوف بهذه الصفات ومن له تبارك وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى نعم هذا يسأل يقول هل الصدقة تفرج الكرب ورد في الحديث فضل الصدقة وأنها تطفي غضب الرب وأنها من أسباب إجابة الدعاء فلا شك أنها مناسبة في هذا المقام ولهذا جاء في أيضا في صلاة الاستسقاء في التصدق جاء في بعض الروايات لأن هذا من أسباب زوال الشدة وحلول الخير والبركة نعم هذا سيقول يقول كلمة التوحيد دعاء أم ذكر كلمة التوحيد ذكر لله تبارك وتعالى وفيها معنى الدعاء من حيث أن من يذكر الله عز وجل يذكر الله راجيا لا يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، ففيها هذا المعنى من هذه الجهة نعم. هذا يسأل يقول يقول ولهذا جاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم, يوم عرفه وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فكان عليه الصلاة والسلام في خير أيام الدعاء أكثر ما ما كان يردد كلمة التوحيد لا إله إلا الله نعم. هذا يقول الله تكرار الله الله الله قال أن الله مبتدا والخبر محذوف والخبر إذا كان مشهورا فإنه يجوز حذفه مشهور في, في, في رأس قائلة وين مشهور لأن الآن يعني لما يذكر الإنسان ربه تبارك وتعالى ويردد هذه الكلمة ماذا يعني بها لما يرددها ألف أو أو عشرات الآلاف والشهرة هنا لا تغني شيء والمقام ليس مقام ما سماه قائل هذا الصال شهرة المقام مقام توحيد وإخلاص لله وتعظيم وتنزيه، أما أن يردد كلمة أن يردد لفظة لا, لا, لا يترتب عليها يعني معنى مفيد يعني جملة مفيدة هذا ليس من ذكر الله تبارك وتعالى فالذي يقول الله يقولها ويتبع قوله لها بما يفيد توحيدا أو ما يفيد تسبيحا أو ما يفيد تكبيرا أو ما يفيد استرجاعا أو استغفارا استغفر الله أو نحو ذلك لما ياتي بها وحدها حتى الان يعني الان لما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما قال عليه الصلاه والسلام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر احب الكلام إلى الله وقال لا انا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس وجاءت فضائل مخصوصه للتسبيح وفضائل مخصوصه للتهليل وجاءت فضائل للتكبير وجاءت فضائل لسبحان الله وحسبنا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون إذا قال هذا القائل إن, أن الخبر مشهور إذا قال أن الخبر مشهور الخبر إن كان يقصد بالشهرة شهرة في السنة إن كان يقصد بالشهرة شهرة في السنة فالسنة أنواع فيه تسليح وفيه تهليل وفيه تحميد وفيه استغفار وفيه استرجاع وفيه حوقله وفيه حسبلة وفيه بسمله بسم الله فأي هذه التي يريدها عندما قال ألف مرة الله وقال الخبر مشهور أي هذه الأمور أراد لا لم يعين منها شيئا وإذا أراد شيئا منها لا بد أن يبينه بقوله إن كانت بسمله يقول بسم الله ذكر الله بسمة وإن كانت تكبيرا يقول الله أكبر يذكر الله مكبرا وإن كانت حوقله يقول لا حول لا قوه إلا بالله وهكذا في الاستغفار وفي قيده من أذكار المشروعة فإذا كان مشهورا يقصد الشهرة بالسنة فالسنة أنواع أيها الذي يعني منها وإذا كان يعني امرا ليس في السنة فهذا ضلال على ضلال نعم هذا يقول حبذا لو تدلونا على كتاب جمع أدعية مطلقة لا تتعلق بأزمنا خاصة ندعو بها عشية عرفة أكثر الكتب التي الفت في الدعاء هي تختم بأدعية جوامع أكثر الأدعية التي أُلِّفت في الدعاء تُختم بأدعية جوامع والشيخ عبد العزم باز في منسكة التحقيق والإيضاح جمع فيه جملة من الأدعية الطيبة الجوامع الماثوره في السنة ضمنها في كتابه يدعى بها سواء في عرفات أو في أي موضع آخر لأنها لا تختص بوقت أو, أو, أو, أو مناسبة معينة نعم. هذا يسأل يقول أرجو أن تعرض سؤالي على شيخنا يقول شيخنا لقد دخلت في المعهد باسم شخص آخر لأني لا أملك أوراق رسمية وتخرجت من من المعهد والآن أعمل بهذه الشهادة فما حكم المال الذي أقبضه فعملك الذي قمت به هو غش يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا فكونك تدخل باسم شخص آخر ثم تنادى في المعهد من الأساتذة ومن المدير ومن الطلاب باسم الشخر الشخص الآخر لا ينادونك باسمك لأن فترة قامتك والآن أيضا إذا كنت تعمل بتلك الشهادة فمعنى ذلك أنك تعمل أيضا بغير اسمك وإنما باسم آخر لأن الشهادة ليست باسمك فمعنى ذلك أنك مستمر على ذلك ويخشى عليك ان يكون لك حظ من الحديث من الدعاء إلى غير أبي فالجنه عليه حرام وقد تتورط في مستقبل أيام في ورطات شديدة يعني قد أيضا يكون لك أولاد ويحصل نكاح وزواج قد يتزوجون من من المحارم لأن اسمك في الأوراق وفي الوثائق اسم آخر تضيع الأنساب وتختلط امور يترتب عليه شر عظيم وما هكذا تحصل المصالح ولا هكذا يستجلب يستجل الرزق فانت يجب عليك فورا أن تصحح وضعك وان تتوب الى الله عز وجل ولو أن تترك كل من بنى على هذا الباطل لا يضرك لكن الضرر كل الضرر ان تبقى على هذا الخطا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد